قلب يلي تلت التلدلي تلهو تل دلو وردوها والخلل برشاها وردوها واكذبوها الذاهبين بقوه ليت راع الدلو رد الدلو ما دلاها كيف ما فيكم يا هل غض النهود مروه كل صبح يمكم رجلي تعد اخطاها صاحبي طرحها الشبك توه صغير توه غصر راكن في ثرى خبرا محين ماها في ذرى حزما عن السافي تطارد جوه ما يجيها اللطيور وجازين يرعاها ما تريد ابن يبو عين وسك كل بادي ليل يرميني بعين جروة رمي تلي والرمال الصيدة المخطاها أشهد اني صيدته لا قرب الله نوه هو نظر عيني وسبت علتي ودواها ما تريد ابنه يبو عينا وسيعة سوه لو تنزلنا بوسط النار ما عفناه <تصفيق> يا عيد بس ما ودي اقول هذه يا عيد سود العيون استنكرا مني <تصفيق> يا عيد سود العيون استنكراً مني وشلون برجع ورجع وقتي الماضي اسال عن حال ما سايلاً عني الله يغرب الحياة جوها فاضي يعيد سود, سود العيون استنكراً مني وشلون برجع ورجع وقت وقتي الماضي أسال عن حال ما سايل عني الله يغرب الحياة جوها فاضي يا عيد إلي صاحب بالحب فاتني والحال مني يقضى بعد وأنا قاضي يا عيد أنا مولع بصغير السني لو مبسم السم قبلته ونرى عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 227077A ابوح عبدالله